أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ا ل كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم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 قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمالهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال أخرج منها مذو ممدحورا لمن تبعك منهم لا أمل منكم أجمعين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 فَلَمَّا ذَقَ الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سُوءَتُهُما وَطَفِقَا يَخْصِفانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُولَ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُومٌ بِئْن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 قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولا كلا تعلمون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 قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبلغونها عجاج ويبلغونها عوجون وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب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 إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش ثم استوى على العرش يغش الليلا أنها ريط حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره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 إن رحمة الله قريب من المحسنين وهو الذي يرسل الزياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحبا ثقالا سقناه لبلد ميت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 قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قال الذي استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون فعقر الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا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 إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون وما كان جواب قومه إلا قالوا أخرجوهم من قريتكم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 ثم بدلنا ما كان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس السائبان الضراوء السراوء فأخذناهم بغتتهم وهم لا يشعون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 وقال موسى يا فجعون إني رسول من رب العالمين حقيق على الله أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل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 يُقتِلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ لِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ وَوَاعدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَا هَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً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 يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف يأمرهم بالمعروف وينهأهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث.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 وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِضُونَ قَوْمًا لِلَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قالوا معدرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فَلَمَّا نسوا ما ذكرو به الجين الذي لا ينهاون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فَلَمَّا عَتَوْا عَمَانُهُ عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَا يَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ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 فخلف من بعدهم خلف ورث الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإي يأتيهم عرض مثله يأخذوه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 بقوته وذكروا ما فيه لعلكم تتقولون وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم دريّتهم وأشهدهم على أنفسهم أَلَسْتُ بربكم قالوا بلا شهدنا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 فَلَمَّا أَثْقَلَ الدَّعَوَى اللَّهُ رَبَّهُمَا لَئِنَّ آتِيْتَنَا صَالِحَ الَّنَكُوْنَنَّ مِنَ الشَّكِرِينَ فَلَمَّا أَتَاهُمَا صَالِحٌ جَعَلَ لَهُ شُرْكَاءَ فِي مَا أَتَاهُمَا فَتَعَالَ اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ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 سواء عليكم أَمْ أم أنتم صامتون؟ إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فدعهم فليستجب لكم إن كنتم صادقين. ألا هم أرجل يمشون بها؟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 وَتَرَاهم يَنظُرونَ إليكَ وَهُمْ لا يُبْصِرُونَ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ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 وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَأَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرَّعُونَ وَخِيفَتُوْ وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْأَصَالِ بِالْغُدُوِّ وَالْأَصَالِ وَلَا تَكُمْ مِنَ الْغَافِلِينَ ان الذين يعبدون ربك لا يستكبرون عن عبادته لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون